بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اصطفيه من خلقه وخليله ان مبعوث رحما للعالمين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 هذا مجلس جديد بمجالسنا في قراءه وتدارس كتاب الله تبارك وتعالى وسنكمن إن شاء الله وتبارك وتعالى من قول الله تعالى الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف وتسليحهم بإحسان من الآية التاسعة والعشرين بعد المائتين. تفضل أخونا الشيخ وعبيده فقو الله تبارك وتعالى لإقراءتي المقرر جزاه الله خيرا أطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا يقام إلا يقيم حدود الله فإن خفت كَادَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ولكن النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ هناك بِمَعْرُوفٍ أَوْ يكون بِمَعْرُوفٍ افضل ان ضِرَارًا هناك وَمَن يَفْعَلْ يكون فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يكون هناك عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء جَعَلَ النَّفَلَ لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيَّتُهُنَّ أَزْوَاجٌ إِذَا اضْطُرَّ إِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيَّتُهُنَّ أَزْوَاجٌ إِذَا اضْطُرَّ تَرَاضَعُوا بِالْمَعْرُوفِ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 ولو انهم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ من وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا اجل بِهِ مِنْ من اجل أَوْ يكونوا من اجل عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ اجل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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طلقتم النِّسَاءَ ما لَمْ تمسوهن أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتعوهن عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المقتر قدره مدعم بالمعروف حقا على المحسنين وان تلقتموه من قبل ان تمسون وقد صرفتم وقد صرفتم لهم فريضه فلص ما صرفتم فانصُ ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيته عقدة نكاح وأن أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أعزاكم الله خيرا ونفى الله بك قال المصنف قال الله تعالى الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان الآية قوله تعالى الطلاق مرتان قال سبب نزولها أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار امرأته والله لا أؤويك إلي أبدا ولا تحلين مني أبدا فقالت كيف ذاك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجل أجلك راجعتك فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك فنزلت هذه الآية استقبلها الناس من كان طلق امرأته ومن لم يطلق رواه شامون عروة عن أبيه والحديث من لكن في رواية بنصحب الزور قال المصنف فأما التفسير ففي قوله تعالى الطلاق مرتان قولا أحدهما أنه بيان لسنة الطلاق وأن يوقع في كل قرء طلقه قاله ابن عباس مجال والثاني أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة قاله عروة وقتادة في آخرين إذن القول تبارك وتعالى الطلاق مرتان القول الأول أنه بيان لسنة الطلاق أنه يوقع الطلاق في, أن يوقع الطلاق في كل قرب هو في طهر لم يمسه والثاني أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة يعني عدد الطلاق الذي تثبت به الرجعه كم مرتان هذا الذي تثبت به الرجعه لكن الثالثه لا يملك فيها الرجعه معنا فان طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إذن الطلاق مرتان هذا الطلاق الرجعي على القول الثاني في الايه هذا الطلاق الرجعي قولوا تعالى فانساكم بمعروف قال معناه فالواجب عليكم امساكم بمعروف وهو ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة يعني من حسن العشرة وغير ذلك وقال عطاء ومجايد والضحاك والسدي المراد بقوله تعالى فإمساكم بمعروف الرجعة بعد الثانية الرجعة بعد الثانية يعني بعد الطلقة الثانية وفي قوله تعالى أو تسريح بإحسان هذه قال قولا أحدهما أن المراد به الطلقة الثالثة يعني بعض الطلقة الثانية إما يرجعها يمسكها بن مع عصن العشرة وإما يسرحها بإحسان يعني الطلقة الثالثة قال وعطاهم جائد المقاتل الثاني أنه الإنساك عن رجعتها حتى تنقضي عدة جوال قالوا الضحاك هو السندي بمعروف أو تسريح بإحسان طيب قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أيخاف أن ألا أن يقيم حدود الله. قول تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. قال المصنف نزلت في ثابت بن قيس بن شماس أتت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعجب على ثابت في دين. ولا خلق يعني لا أقول أن دينه في شيء أو خلقه في شيء لا اعجب عليه في ذلك ولكني لا أطيقه بغضا ولكن إيش؟ لا أ... يعني لا تحبه هذا المعنى باللغة اللي... لا تحبه لا هي في دين وخلق نفس ولا تحبه لا تنشز منه يعني طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه منها ولا يزداد رواه إكرمة عن ابن عباس حديث صحيح البخاري وهذا ما يسمى بالخلع سأنتمع ولذلك عامه العلم يقولون أن المرأة لا أن تطلب الخلع في في البغض وإما اختلفوا ما ليس فيه سبب يعني مرأة هكذا ما عنده ولا سبب هل يجوز لأن تطلب الخلع هذه اختلفوا فيه أما أنه إذا كان فيه سبب فعمتهم يقولوا سببهم سوى حسي مادي كأن يؤذيها ويضارها وكذا أو أنها لا تحبه فلا أن تطلب الخلع سيأتي معنا بعض ذكر الخلع في موضعه هنا قال لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه قال المصنف معنى الآية أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه وخاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعه عن طاعته جاز له أن يأخذ منها الفدية إذا طلبت ذلك وضع هذا شريعة الخلع قال ربنا فإن طلقها ولا يحل لكم أن تأخذوا من مآتكمون شيئا إلا أيا خاف ألا يقيم حدود الله إلا أيا خاف ألا يقيم حدود الله يعني لا يجوز لكم أن تأخذوا من مآتكمون شيئا إلا في حالة الخوف عدم إقامة الحدود كما في معنى الآية يعني ألا يقيم حدود الله المرأة لا تعطي حق الزوج الزوج يعطي ويتعد عليها إذا يمتنعت من طاعته فيكون عدم إقامة حدود الله بينهما واضح فقال ربنا فلا جناح عليها عليهما فلا جناح عليهما في افتدت به أي لا جناح يعني يباح للرجل أن يأخذ من المرأة ووجب على المرأة أن تعطيه فدية فدية نفسها من ذلك النكاح يعني تبذل له مال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله وهذا هو الخلق واضح وقد جاء ابن عباس كما روى ابن أبي حاتف في التفسير قال إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها يعني المرأة تكون هي ناشز يعني ممتنع عن طاعة الزوج في حقوقه التي أوجبها الله أو سيئة الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك تقول أعطيك فدية وطلقني فلا جناح عليك فيما افتدت فيه أضع كذلك أيضا الزوج وهذا كور أكثر أهل العين ليس فقط للزوجة حتى الزوج لو هو أبغض الزوجة أو نحو ذلك لا هو يقترح عليها إيه نعم. يعني يقول لها أعطني وأطلقك وإذا قال ابن عباس أنها مرأة جميلة هذه امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قصة الباب طيب قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فلا جناح عليه ما فيما افتدت به قال تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله يعني أحكام الانكاح والخلع الفرق مذكورة في الآية فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فولاكم الله ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إذا ذكر الطلاق مرتان وبعدين ذكر الخلع وبعدين ذكر الطلاق الثالثة لعنى. ومن هنا ذهب جمع من الصحابة إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق لأن ذكر طلقان مرتان بعد ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق الثالثة فهذا يدل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق لا يحسب فطلاق طلاق قال ربنا فإن طلقها فلا تحل له يعني اعتطلق الثالثة حتى تنكح زوجا غيره قوله تعالى قال المصنف قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره قال نعم ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النظيري وفي زوجها رفاعه بن عبد الرحمن القراضي وقال غير مقاتل إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها ثلاثه فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير هكذا بالفتح الزبير وليس الزبير رضي الله عنه ثم طلقها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاق فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه طلقني قبل أن يمسني يعني طلقها قبل أن يمسها أفأرجع إلى ابن عمي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم قال عليه السلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والحديث في الصحيحين حديث عائشة قال المصنف قوله تعالى فإن طلقها يعني الزوج المطلق مرتين قال ابن عباس ومجايد وقتال هي الطلقة الثالثة واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق. قوله تعالى فإن يعني الثاني فلا جناح يعني المرأة والزوج الأول أن, أن يتراجع وضع فلا جناح عليهم يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله قال طوس ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة قوله تعالى وتلك حدود الله يبينها قال يعلمون أن أمر الله حق يبينها لقوم يعلمون إذا قوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع يعني طلق الزوج الثاني لكن لابد أن يدخل بها لا يكفي العقد وأن يكون النكاح لكحقيقي ليس صوري في حيلها تعرفون الحديث كان في ضعف لكن عامة أهل العلم عليه لعن الله المحلل والمحلل له وصورة التحليل أن يقع اتفاق بين رجل أن يتزوج امرأة وبعد ليحلها له هذه حيلة وهي من جنس الالتفاف على الأحكام الشرعية وهي محرمة وبيدعة في الدين أوضة طيب في مسألة أخرى لواحد لو أحلها له ليس هو الذي طلب علم أنه فلان طلق زوجته ثلاث فتزوجها ليحل له دون أن يعلم هذه بعض أباحة سعيد مصير قاصب محمد لكن على الصحيح أن هذه أيضا صورة تحليل لا يكون النكاح صوريا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما المرأة أرادت ترجع بالعقد وحده وقال لا حتى تذوق سيلته يعني لابد يكون زواج زواج يعني ليس أمر صوري ومضي فقط قال الله عز وجل بعد ذلك وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرّحهن بمعروف ألا يج؟ قال معباس كان الرجل يطلق مرأجه ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يضرها بذلك يعني لكي كما يقال لخبط لها العدة يعني فهم يمسكها يطلقها يضرها ويعضلها بذلك يضرها بذلك فنزلت هذه الآية. قال والأجل هاهنا زمان العدة ومعنى البلوغ هنا مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه وقالوا بل نعم, نعم قال وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجع يعني وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن يعني قاربنا أن, أن يبلغنا أجلهن وضح المقصود بها المقاربة. قال فبلغنا اجلهن فأمسكوهن بمعروف وضح فأمسكوهن بمعروف قال ابن عباس الحسن أبو وقتاده المراد به الرجعة قبل انقضاء عدة يعني اذا واحد طلق امراه وقاربت عدتها هنا اما أنه يمسكها بمعروف أو يتركها حتى تنقضي عدتها ما يصير يطلق عليها طلقة بعدين يطول عليها العدة لأن هي تعتد تعتد تعدد للطلقة الأولى بعدين قاربت تنتهي عدتها يزيد لها الطلقة الثانية لكي تطول العدة إضرارا لها وهذا خلاف الطلق الشرعي وما أمر الله تبارك وتعالى بي فربنا قال إذا أنت طلقتها واقتربت عدتها وأنت تنتهي فبلغنا أجل هنا البلوغ هنا المقاربة فهنا عندك خيارين إما ترجح بالرجعة راجعتك أو أي شيء يدل على أنك راجعتها وإما أنك تسرحها تتركها حتى تنقضي عدتها قال والمعروف في المساك القيام بما يجب لها من الحق والمعروف في التسريح أن لا يقصد إضرارها بأن يطيل عدتها بالمراجعة وهو معنى قولي ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا قالوا الحسن المجيد وقتد في آخرين وقال الضحك إنما كانوا يضارون المرأة لتفتدي ويفعل هذا لكي تعطيهنها لو خلعوا كذا ومن يفعل ذلك يعني الإضرار والاعتداء فقد ظلم نفسه بارتكاب الإثم قولوا تعالى ولا تتخذوا آيات ليهزوا في قول حلوم أن الرجل يطلق ويراجع ويعتق ويقول كنت لاعبا روى عن عمر وأبي الدرداء والحسن والثاني يعني استهزئ ولكن يقع هذا والثالث أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجع والطلاق قالوا المسروق المقاتل وذكر نعمة الله عليكم قال ابن عباس من منته عليكم بالإسلام وقال والكتاب القرآن والحكمة الفقه واتقوا الله أي في الضرار واعلموا أن الله به وبغيره عليم قال تعالى وإذا قد طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن الآية قال المصنف سبب نزولها قولا حلوما ما روى الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين فكانت عنده ما كانت فطلقها تطليقة فقدت العدة وكانت أحق بنفسها لأنها ثيب فخطبها مع الخطبة يعني زوجها الأول طلقها وانتهت عدتها وجاء يخطبها مع الخطبة فرضيت أن ترجع إليه يعني إلى زوجها الأول فخطبها إلى معقل إلى أخيها وليها يعني. فغضب معقل وقال أكرمتك بها فطلقتها لا والله لا ترجع إليك آخر ما عليك قال الحسن فعلم الله عز وجل حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعدها فنزلت هذه الآية فسمعها معقل فقال سمعا لربي وطاعه فدعا زوجها فقال أزوجك وأكرمك الحديث خرجه البخاري في الصحيح وهو عند أبي داود في الترمذي في السنان من وجهين. الشاهد هنا استجابة لأمر الله تعالى. فقوله فلا تعضلهن وضح فلا تعضلهن هذا الإدرا. سيأتي. قال هنا ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلبي انه سمى هذه المرأة فقال جميل بنت يسار. والثاني ان جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما. كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبا جابر وقال قد تطلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها قد, رضي قد رضيته فنزلت في هذه الآية قالوا السد قالوا الصنف أما بلوغ الأجل في هذه الآية فهو انقضاء العدة بخلاف التي قبلها قبلها المقاربة فبلغنا أجلهم يعني قاربنا أما هنا الثانية فبلغنا أجلهن يعني قضت العبد قال الشافعي رحمه الله دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين معنا ضعا قوله فلا تعذلوهن قال خطاب لأولياء قال ابن عباس وابن جبير معناه لا تحبسوهن وضع معناه لا تحبسوهن يعني عن الزواج قوله تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال السدي معناه إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح قال الشافعي وهذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي شو استنبطت إمام الشافعي يقول إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراض الزوجان بالنكاح واضح طيب كيف هي أبين آية؟ أن المرأة لا تتزوج إلا هم ان يراضي به لو كان تتزوج بنفسها كان مجرد ترضى بيصير الزواج. فدل على أن الزواج واقف على رضى الولي ولو كان ثيبا ثيب نعم لا تزوج تستعمر في نفسها لكن لا تباشر الزواج بنفسها لابد لها من ولي يزوجها عموما قوله تعالى ذلك يوعظ به قال مقاتل الإشارة إلى نهي الولي يعني المنع ذلك أزكى ولكم اطهر قال يعني رد النساء إلى أزواجهم أفضل من التفرقة بينهم وأطهر أي أن أتقى لقلوبكم من الريبة لألا يكون هناك نوع محبة فيجتمعان على غير وجه الصلح يعني هو ممكن وهذه بعض الناس يخطئ فيها كثيرا ليجي الزوج يطلب مرة أخرى يخطب زوجته وقد أصلح من نفسه ولذلك الآية مبنية على التراضي والمعروف على الإصلاح والمارضيت به وزوجها الأول أصلح من نفسي فبعض الناس يقول لا لا أوزوجها لأنه طلقها قبل كذا فيزوجها الواحد آخر فيبقى المرأة في نفسي يتعلق بالزوج الأول وتقع مفاسد فلذلك يراعى في هذا المصالح والمفاسد يعني يراعى في هذا المصالح المفاسد والقرآن ردنا للتراضي بالمعروف والمعروف ما تعرف عليه الناس في نعم في أزواج لما يطلقوا زوجات المرأة تحمل بغض للزوج بعد الطلاق وممكن ترضى بغيره يكفيها وفي بعض المسالات تبقى معلقة بزوجه الأول يمكن هو يصلح من نفسه وكذا لذلك إذا كان في مجال الصلح فزوجه الأول حق بها قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون في قولا أهلوما أن معناه يعلم ود أي محبة كل واحد منهما لصاحبه قال ابن عباس والضحاك وضح أو هذا معناه يعني ثم قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الآيات قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن قال المصنف لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر يعني الله عز وجل يأمر الوالدات بإرضاع أولادهم قال كقوله تعالى وتقدم معنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون طيب قال وقوله تعالى فاتوهن أجورهن وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال هنا المصنف نعم. قال المصنف وقوله وعلى فئاتهن أجورهن قال فلو كان متحتما على الولدة لم تستحق الأجرة ثم قال وهو عام في جميع الوالدات قبل ذلك هنا الآية لما ذكر الله سبحانه وتعالى النكاح والطلاق هنا ذكر أحكام الرضا أن الافتراق قد يكون في ولد حال الافتراق وهذه الآية مصلف طرح سؤال قال هل هو عام في جميع الوالدات في قولان حدوما أنه خاص في المطلقات فقط يعني المطلقة هذه الآية تخصها قال سعيد من جبير ومجايد والضحاك والسدي ومقاتل في آخرين والثاني أنه عام في الزوجات والمطلقات وضع أنه عام في الزوجات والمطلقات إذا قلنا بالخصوصية فهي خاصة بإحكام الطلق عند الفراق وبقي ولد تأتي وبعضهم قال هي عامه. وضع يعني في جميع الزوجات سواء كانت زوجة لازالت على ذنبتي أو طلقتها. ولهذا تقول على القول هذا يعني وضح لا أن تؤجر نفسها للوضع طبعا القول بأنه خاص بالمطلقات هذا قول السلف وضح على السياق إذا قلنا هنا قاله سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وسد مقاتل في آخره يعني عامة السلف قالوا لا هذه الآية خاصة بالمطلقات يعني إذا تفرق الرجل والمرأة وبينهم ولد قال والحول السنة والوالدات يرضعن أولادهن حولين قال والحول السنة وفي قوله كاملين قولان أهدوهما أنه دخل للتوكيد كقوله تلك عشرة كاملة يعني تأكيدا هينا. طيب ثم قال مصنف فصل اختلف علماء الناس في في القبر من المنسوخ في هذا القبر من الآية فقال بعضهم هو محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق به أحكام منها كمال الرضاع ومنها أنه يلزم الأبى نفقة الرضاع مدة الحولين أن ينفق على المرأة التي ترضع له ولدة يعني الزوجة وهذه من الأسباب التي تجب بها النفقة للمطلقة إذا كانت ترضع مدة الحولين ويجبره الحاكم يعني القاضي الشرعي على ذلك ومنها أنه يثبت تحريم الرضاع في مدة الحولين هذا الرضاع المحرم يعني إذا وعد أرضعته امرأة في الحولين هذا الرضاع بشرطه المحرم ولا يثبت فيما زاد طيب هذه الأحكام التي أثبتت الآية قال ونقل عن قتاد الربيع بن أنس آخرين أنه منسوه بقول فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وهذا حقيقة القول بالنسخ بعيد قول بالنسخ قول بعيد بل الايه محكمة قول تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة أي هذا التقدير بالحولين لمريد إتمام الرضاعة لمن يريد أن يتم الرضاعة مع المرأة لأنه هو يستطيع الأب يلزمه إذا المرأة قالت لا أرضع هذا الولد أنه يلزمه يستأجر له مرضعه استأجر لولديه طيب قال الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاع ولذلك المرأة يرضعها الولد في الحولي ليس على وجه أبيل الله أنه لازم التم حولي هذا ليس واجبا وإنما مستحب فقط اتمامه ولذلك يجوز أن تقتصر على مدنع وضع طيب قالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود لهما قال الأب رزقهن وكسوتهن يعني المرضعات وفي قوله بالمعروف دلالة على الواجب على قدر الحال الرجل في عساري ويساره إذ ليس من المعروف إلزام المعسر ما لا يطيق ولا الموسر النظر الطفف يعني الأمر يرجع إلى التقدير حال الزوج هل هو معسر أو أمره ميسور فالمعسر يلزم المعروف للمقدر يقدر له النفقة من جهة الرزق يعني الطعام الذي يكفي والكسفة التي تكفي واضح وهذا فيه دليل على أنه يجب على الآباء الإنفاق على الأمهات المرضعات هذه من الأحوال في الشرع يعني التي تلزم بها النفقة للمرأة ان تكون مرضعة وهذا في المطلقات أما في غير المطلقات لا فهي النفقة على واجبة لأن هذه زوجة يعني. قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها يعني إلا ما تطيقه يعني أنه ينفق عليها الطعام الكسوة هذا واجبان بما يتعارف عليه الناس مما يدخل تحت وسعه وطاقته لا نكلفه ما يشق عليه ويعجز عنه قال ربنا قال سعيد بن قبل ذلك لا يحملن المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إلي ولده يعني ما تقول له خذ ولدك واضح حتى تضره وقال مجيد لتأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه ولا يضار قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يعني قال هنا لا يضر المرأة تضر ولدها بترك الرضاع ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزينها بذلك يعني الأمر ببني على يبني على المعروف فهي لا تضره تقول له لا أرضعه حتى تكلفه أجرة مرضعة وهي وهو لا يضرها بأن ينزع لها الولد فيحزنها بذلك قال عطاء وقتادة الزور يوسفيان الصد بالآخرين إذا رضيت بما يرضى به غيرها فهي حق به إذا لم تسكل عليه قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يعني ذا يلحق الضرر من الجهتين طيب قال وعلى الوارث مثل ذلك هذا معطوف على ما تقدم قال في أربعة أقوال حد أنه وارث المولود وهو قول عطاء ومجاد سيد بن جبير وابن بليلة وقتاده السدي وحسن بن صالح المقاتل في آخرين وأربابه هذا القول فقال بعضهم لأصحابه اختلفوا فقال بعضهم هو وارث المولود من عصبته كائنا من كان وهذا مروي عن عمر وعطاء الحسن ومجاد إبراهيم وصفيان وقد بعضهم هو وارث المولود على الاطلاق من الرجال والنساء. روى عن ابن بليلى وقشادة والحسن بن صالح وإسحاق وأحمد. والقول الثاني أن المراد بالوارث هنا وارث الوالد. روى عن الحسن والصدي. والثالث أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر. روى عن سفيان. والرابع أنه أريد بالوارث الصبي نفسه. أريد بالوارث الصبي نفسه. فالنفقة عليه فإن لم يملك شيئا فعلى عصبته قال الضحك وقميص ابن داود. إذا وعلى الوالد مثل ذلك اختلفوا في المراد بالوارث هنا في حالة مثلا واحد وارث صبي حالة موت الأب يعني على وارث هذا الصبي مثل ما على الأب من أحكام الرضع يعني كما يلزم أباه نفقة وينزم وارث الصبي هذا المعنى يعني على اختلاف في من في تعيينه ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك قال وفي قوله تعالى مثل ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقه رواه عمر وزيد بن ثابت والحسن وعطار ومجيد وإبراهيم وقادة وقبيص بن ذؤيب السدي والثاني أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضر الضرار يعني ما تقدم رواه ابن عباس والشعبي والزجري الثالث أن إشارة إلى جميع ذلك كل أحكام الآية روية عن سعيد بن جذير ومجايد وقتاله هنا اختلافهم في المشار إليه ليس كبير ذوباء كل حكم بمشار معين والقول الثالث يتعمين أنه يشمل الجميع عجرة الرضاع وعدم الإضرار وكل الذي تقدم قال ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله وقد ثبت أن على المولود له النفق والكسوة ولا لا يضار فيجب أن يكون قوله مثل ذلك مشيرا إلى جميع ما على المولود له طيب قال الله تعالى فإن ارادا فصالا أرادا الفتثني يعني الزوجان أو الوالدان هنا لأبو الأم فإن أراد فصالا ارادا الفصال قال الفطام تمام الفطام عن الرضاعه يعني أرادوا تفقوع على يفصل الصبي عن الثني خلاص يفصل قال فإن أراد فصالا قال مجيد التشاور نعم أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم أي في ذلك الفصال قال مجيد التشاور في مدون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبا فليس لها وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراضي منه يعني تفق في اثنين وتشاور غي يقول غير موسى الى إلى أنفسهما ولا إلى صبيهما فإذا أرادوا وتشاوروا وتفقوا على على على فلا جناح عليهم طيب قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي أولادكم واضح طيب قال مقاتل إذا لم ترضى الأم بما يرضى به غيرها فلا حرج على الأب أن يسترضع ولده، فلا, فلا حرج على الأب أن يسترضع لولده يعني يطلب له المراضع مرضعة وفي قوله تعالى إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قولا قال أحدما إذا سلمتم قيها الأبا إلى أمهات الأولاد أجور ما أرضعنا قبل امتناعهن قاله مجيد وصد والثاني إذا سلمتم إلى الظير أجرها يعني التي أجرتموها للرضاعة بالمعروف قاله سعيد بن جبير ومقاتن والمعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاء أن تعطونه مما يتعرف عليه الناس لذلك الشرع لم يحدب قيمة بعينها ولا ما ردها للمتعارف عليه ولاحظ كلمة سلمتم ذكر فقا يقول لا تكون هناك ما او انقاص مما تعرف عليه الناس لابد أن يعطيها من غير مماطله قال الله تعالى بعد ذلك والذين يوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصنا بانفسهم اربعه اشهر وعشر قال المصنف قولوا تعالى والذين يوفون منكم اي يقبضون بالموت فصلوا وهذه الآية ناسخة التي تشبهها. ويأتي بعد آيات معنى هذه الآية الناسخة متقدمة في ترتيب المصحف وهي ناسخة لآية متأخرة في الترتيب. لكن في النزول هذه الآية متأخرة في التنزيل والتي سيأتي معنا بعد ذلك متأخرة الترتيب هي المتقدمة في النزول. وهذا يؤكد لك على أن ترتيب المصحف توقفي. لما سئ العثمان عن هذا فق أجاب بنحو هذا المعنى. قالوا هذه الآية نسخة للتي تشابهها وهي تأتي بعد آيات ويقول قولوا الذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة يعني كانت العدة سنة هذه النسخة بأربعة أشهر وعشرة قالوا سنذكر ما يتعلق بها هناك إن شاء الله أما فأما التي نحن في تفسيرها فقدروا يعني ابن عباس أنه قام نسختها وأولاة الأحمال أجلهن أن مراد بالنسخة بن عباس هنا التخصيص لأنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصنا بأنفسينا أربعة أشهر وعشرة هذه تستثنى من الحامل لأن الحامل عدته أن تضع حملها قالوا الصحيح أنها عامة دخلها التخصيص لأن ظاهرها يقتضي وجوب العدة على المتوفة عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة سواء كان حاملا أو غير حامل غير أن قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خص أولاة الأحمال وهي خصة أيضا في الحرائر فإن الأم عدة شهران وخمسة أيام فبان أنها من العام الذي دخله التخصيص والقول بهذا قول عام السلف قول بأن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعني المرأة التي يتوفى عن زوجه وهي حامل عدتها في وضع الحمل هذا قول عام السلف ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين لما نفست سبيعة الاسلاميه رضي الله عنها هذه نفست بعد وفاة زوجها بليالي توفى زوجها مدة ليالي نفست يعني ولدت فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستاذنه أن تنكح فأذن لها فنكحت رضي الله عنها طيب قال الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهم يعني انقضاء العدة البلوغ هنا انقضاء العدة فلا جناح عليكم في قولا حدوما أن معناه فلا جناح على الرجال يعني الأولياء في تزوجهن بعد ذلك والثاني فلا جناح على الرجال في ترك الإنكار عليهن إذا تزين وتزوجن يعني مرأة انقضت عدة وفات لا جناح عليها أن تتزوج أو أن تتزين للخطاب بالمعروف الذي لا يخالف الشرع. هذا المعنى. هنا لأن هي كانت في عدة والعدة والمعتدة تحتد. واضح. يعني لا عليها الحداد أو الإحداد وهو ترك الزينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمرأت تؤمن بالله يوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المعتدة عن الكحل وكل ما فيه. زينة يعني الإحداد هو ترك الزينة للزوجة يعني ترك الزينة من الطيب من لبس الثياب التي المد... يكون فيها بهرج وجمال وألوان أو حلي ونحو ذلك هذا كله يترك واضح في عدة وفج يترك أما في العدة الرجعية لا لا أنت تزين وأدي مسألة يعني فيها تفصيل الشاهد المهم المقصود هنا وان فيذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف والله يعني فيما فعلنا في انفسهن المعروف قال في قولا احدو أن التزين والتشروف راح كلمة بالمعروف يعني كفعل بات قلنا حره هذه شوف المعاني النسوية ترى الآيات القرآنية ماذا تقيدها تبطلها معنى النسوية الحديثة هي القرآنية تبطلها. لأن انا أنا حرة في بالمعروف قيد. حقوق مقيّدة ليست امتيازات لأنك أنثى لا. حقوق مقيّدة بالشرع. أفعلي في حدود المعروف. لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. قال التزيون تشوف نكاح أو النكاح. طيب. قال الله عز وجل والله بما تعملون خبير. صاحديري هذه المعنى. الله عز وجل قال الخبير من الأسماء اللي تعالوا ومعنى العالي بيكون الشيء مطلع على حقيقة هي, هي الآن إذا تزينت تريد الحلال لا يجي واحد يقول هذه مرأة فيها وفيها كذا بعض الناس إما يكون عرف يجعل المتوفى عنها زوجه وخلصها كأنه حكم عليه بالإعدام لا يجوز ان تتزوج كأن بعض الناس يقول هذا أو مطلقة لا يجوز ان تتزوج يعني هذا ليس صحيح هذا, هذا باقي الكلام وأيضاً في نفس الوقت لابد أن يكون لك حدود واضح يعني يكون لك حدود فإذا هي تزينت قال بالمعروف يعني ألا يكون فيما حرم الله تبارك وبيه ثم قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكرنتم في أنفسكم قال المصنف هذا خطاب لمن أراد تزويج معجده لمن أراد هنا لا جناح رفع الاسم يعني عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح خطاب لمن أراد تزويج معتدة والتعريض الإيماء والتلويح من غير كشف فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه كلام ذكر والخطبة بكسر الخاء طلب الدكاح قال ابن عباس التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج وقال مجاهد أن يقول إنك جميلة وإنك لحسن وإنك إلى خير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هنا المعنى إخواني كما قال ابن عباس وغيره أن المرأة إذا انتهت عدتها عفوا المرأة في أثناء عدتها لا يجوز التصرح لها بالنكاة في المعتدين عرض أن يتزوجها وإنما يعرض مثلا يقول نريد اريد التزويج وهكذا قال ابن عباس أو يقول إني أحب المرأة من أمرها كذا وكذا صفتها وإني من شأن النساء ولا ولودت أن الله يسر امراه صالحة ونحو ذلك. هذا الكلام لا يكون مباشر يعني، وإنما قد يرسله مع بعض محرميه أو نحو ذلك يعني، فدون أن يصرح فيكون في تعريض. قال أو أكنتم في أنفسكم معناه سترتم وأضمرتم من التزويج بعد القضاء العين. يعني ليس عليك اسم، إنه تعرض لها بالنكاح أو أن تصر ذلك في نفسك. علم الله أنكم ستذكرونهن. قال مجيد ذكروا إياه في نفسه. علم الله أنكم ستذكرونه. لذلك هذه نقطة كون واحد يضمر في نفسه حب لمرأة بالزواج هذا ليس محرما في الحلال. ليس محرما. الناس يعني لوم مفهوم الحب جماعة الزنادق والفساق الله ينذهم الحب إن شاء الله وإياكم. أفسد هذا المفهوم. والحب هذا صار مبتذلاً معانيه في الشرع هو مربوط بالمباحة اللي كان إنسان عندك مشاعر وعندك أحاسيس اللهم مني صائم فهمت عندك مشاعر وإيش؟ وعندك أحاسيس يعني فالربنا يعلمها لكن لابد تكون منضبطة بقيد الشرع ما تكون منفلية هاي القصة فين الانفلات الانفلات هذا هو اللي لي يعلموك فيه في الأغاني و... ها نخاطب في أولئك يعني بني برك با القصه يعلموهم في الاغاني نار كاملوا نحبه نحبوا والشوق والوله والبكائيات هذا ترى مو حب هذا تبهديل هذا هذا نوع من أنواع السخافه والجنون ليس حبا الحب فيه كرامه الحب فيه كرامه الحب فيه اكرام للمحبوب فهمت مش فهمك اللهم من سايبر أنا في رمضان يا جماعه لا فر الله لي ولكم لكن هذه معاني بوتفهم انت تفهم الحدود يعني فتفهم الحدود فا يعني الله المستعان أنه بعض الناس تصوره إما مثال أفلاطوني تصوف عجمي وإما أنه ماذا منفتي انفلاج حداثي أكفاء القصة يعني إما هذا لا بد المتدين ما يكون عنده مشاعر هذا خطأ ليس صحيح النبي يسأل أي أحب الناس إليه يقول عائشة هذه زوجته ما في مشكل لكن المشاعر هذه حدود المشاعر تكون منضبطة بالشرع ما نخرج تخرج لي واحدة ولا واحد يغني حبيبي حبيبي لا حبيبي ولا هذا, هذا فسق هذا مجون هذا ملك فاكفام القصة فين؟ انتبه ذا القضيه فاذاك ربنا يقول علم الله أنكم ستذكرونه هناك بشر عندك ميول للمباح أنك تحب تتزوج أو تحب أنك تنكح فلانه ونحو ذلك هذا علم الله في نفسك لكن ايش قال اسمع ولكن لا توعدوهن سرا شوف ولكن لا توعدوهن سرا في اربعه اقوال طبعا اختلفوا فيها العلماء طبعا الايه تشمل هذا كله قيل ولكن لا توعدوهن سرا ان المراد بالسر هنا النكاح اوضع قال ابن عباس فالمعنى لا تواعدهن بالتزوج يعني مرأة تكون في العدة لا تصرح لا تتفقوا بعد ما تنتهي العدة نتزوج لا هذا لا يجوز قال وهن في العدة تصريحا إلا أن تقول قولا معروفا لا تذكرون فيه رفثا ولا نكاحا ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقول قول معروف معروف الذي لا يكون فيه مجون هذا المنهي عنه أما أنه أنه يعرض كما ذكرنا عن طريق محارمه يعرض لا يصرح في المعتدة هذا لا بأس به لا يذكر فيه رفثا أي مجونا وفسقا أو نكاحا صراحة يعني أريد منك الزواج بعد انقضاء العدة لا يجوز المعنى الثاني المواعدة سرا أن يقول لها إني لك محب وعاهديني ألا تتزوج غيري رؤيا ابن عباس أيضا هذا أيضا من التصريح من النوع الثالث أن المراد بالسر الزنا هذا الفسق المجرد، طيب، يعني لا يكون منكم مع واعد على الزنا أن يزني بها، او أو مقدمة الزنا صلى الله عليها. الشافعي له كلمة يقول انه أن يصف لها الجماع، او أن يصف ليش؟ أن يصف لها الجماع، فلا يجوز أن يصف لها الجماع ذلك طيب، والثالث. قال, قال هذا قاله الحسن وجابر بن زيد ابو مجلس وابن رايم تضحك والرابع أن معنى لا تنكعون في عدة إن سر فإذا حلت أظهرتم ذلك لا, لا تعقد عليها في العدة هذا المقصد عقد عليها باطل قاله ابن زيد وفي قول المعروف قولان إلا أن تقول قولا معروفا واضح إذن الآية فيها إجماع الأمة على أن الكلام مع المعتد بالرفث حرام سواء معتدة وغيره لكن سياق الرحلة في, في المعتدة مرأة أجنبية لا يجوز الكلام معها بالجماع والرفث هذا حرام كذلك اجماعه الامه على ان المواعده على النكاح في العده صراحه حرام واضح ذكر ابن عطاء ولكن لا تعيدهن سرا عند ابي حاتم بن عباس يقول يقول لها اني عاشق وعاهديني الا تتزوج غيري كما تقدم معنى ان تقول قولا معروفا طيب ولا تعزم عقدة النكاح أي لا تعزم نعم أي لا تعزم على عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلة أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجلة قال ابن عباس المجاهد الشعب القتد والسدي بلوغ الكتاب أجلة انقضاء العد وش معنى الآية معنى الآية ولا تعزموا عقدة النكاح يعني انكم لا تعزموا على انكم تعقدوا الزواج حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا قال ابن عباس من الوفاء فاحذروه ان تخالفوه في أمره واعلموا ان الله غفور حليم سبحانه وتعالى قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره تعم بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء طبعا هنا كلام عن النساء مطلقات من أي باب أي التي لم يدخل بهن والله التي لم يدخل بهن. هذه وردت فيهن ثلاث آيات من قبل فائدة. نساء التي طلقنا قبل أن يدخل يدخل بهن وردت فيهن ثلاث آيات. آياتان في سورة البقرة وأي في سورة الحزم. في سورة البقرة الأولى والثالثة فيه من مجع، وفي الثانية المهر، وفي الثالثة التي في الأحزاب فيها عدم العدة. واضح؟ إيه نعم. هنا قال لا جنح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة قال, قال مقاتل بن السلمان نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة المباني عليف ولم يسمي لأمارا فطلقها قبل أن يمسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل متعتها بشيء قال لا قال فمتعها ولا سوتك ومعنى الآية ما لم تمسوهن ولا تفرض لهن فريضة وقد تكون أو بمعنى الواو والمس النكاح والفريضة الصلاق يعني صورك مسألة واحد طلق امرأة لم يدخل بها لم يمسها أو يخلو بها خلوة شرعيا لأن الخلوة مقابل مقام الدخول خلوة التي يمكن مع النكاح هذه قضى فيها الخلفاء الراشدون أن حكم حكم الدخول تصدر عليهم السطور فهذه حكم حكم الدخول أو تفرض لهن فرضا يعني وتفرض لهن فرضا صوره مساله طلقها ولم يمسها ولم ي... ولم يقدر لها مهرا وطلقها فربنا قال متعهن على الموس يعني يفرض لها متعه قال فمتعه ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف يعني اعطوهم شيئا وهذا الأمر للوجوب وكان يفتي بذلك علي رضي الله عنه بن عمر امر هذا للوجوب والدليل على الوجوب آية الأحزاب إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من معدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلة طبعا ورعى فيه حس طاقة الزوج على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الموسع الموسع عليه بالرزق الميسور والمقتر أنه يضيق عليه أو المعسر متاعا بالمعروف حقا على المحسين طيب نواصل قال المصنف وقد دلت الآية على جواز عقد لكاه بغير تسمية مهر هذا واضح ومتعهن أي أعطوهن ما يتمتع به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر والمتاع اسم لما ينتفع به فذلك معنى قوله تعالى وعلى الموسع قدر وعلى المقتر قدر طيب قالوا أن هذه المتعه واجبة او مستحبة في قولان ما واجبة اختلف أرباب هذا القول اي المطلقات تجب على ثلاثة أقوال أحدو أنه واجب لكل مطلقة أي مطلقة تعطيها متعه يعني مقدار معين هذا قول في المسألة روي عن علي والحسن وبالعالية والزهري يعني لم يخصوها بالمطلقة قبل الدخول إنما قالوا في كل مطلقة والثاني أن تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صداقا ولم يمسها واضح يعني وحدة طلقت قبل الدخول لكن فرض لها صداق قال أعطيك مثل ألف دينار فهذا يجب لها النصف ما فرض كما سيجي عن عمر والقاصب المحمد أبن عمر عفوا والقاصب محمد وشريح إبراهيم والثالث أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمي لها مهرة يعني هي خاصة بالمطلقة التي طلقت قبل البناء وقبل أن يمسها فهذه لها متعة فإن دخل بها فلا متعة ولا مهر المثل إذا دخل بها لمسها روي عن الأوزاع والثوري وأحمد بن محمد والثالث أن المتعة مستحب اصلا يعني ليست في واجبة وصعي أنه يقوله الوجوب بالوجوب كما هو ماذا أفتبع علي رضي الله عنه ولا تجب على أحد سواء سمى للمرأة أو لهم يسمى دخل بها ولم يدخل قول مالك ليس بن سعد والحق بنبي الله قال واختلف العلماء في مقدار المتعلم حيث تقديرها نجاة لانطلقة فنقول عن ابن عباس وسعيد مصيب أعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لا أن تصلي فيها هذا تقديرها على إيش خادم يجعلها خادم وأدناها كسوة وعن الشافعي وأحمد أنه قدر يساره وإعساري يعني راجع الإشتيات الحكم وهذا قول صواب واضح وهذا قول الذي يظهر أن لا سله حد مطلقة ترجع الإشتيات القاضي ترجع الإشتيات القاضي نعم وعند الرويتشي الأحمد وماذا مالك الشافعي قال ربنا متاعا بالمعروف أي بقدر الإمكان والحق حقا على المحسنين أي حق يعني واجب وذكر المحسنين والمنافقين ضرب من التأكيد عندكم المنافقين هنا كذا كذا هنا متقين, متقين كتبوا المنافقين صحيح وذكر المحسنين والمتقين ضرب من التأكيد نعم لا لا المتقين ذكر المحسنين والمتقين ضرب من التأكيد طيب قال الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فردتم لهن فريضا فنصف ما فردتم إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح لا ولج على وان طلقتمهم من قبل ان تمسوهن ونفقت مساله ما ادري تكلمنا عليها ولا الخلوه جماعة تقوم مقام الدخول الخلوه تقوم مقام الدخول هذه الخلوه تقوم مقام الدخول يعني لا تكلمنا يعني واحد لو خلد في غرفة خلى بمرأة خلهم وحدهم خلقوا الباب هذه مثل الدخول بها فهمتوا فأنتوا يعني مثل حكم حكم الدخول وقد قال النبي نبي أوفى كما روى سعيد بن منصور عبد الرزاق عن زرارة بن أوفى قال رحمه الله قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أن من أغلق بابا أو أرخيع عليه ستر فقد وجب الصداق والعده قال زهره بن أوفة في مراس سعيد منصور في السنن واطرزق في قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق باب او ارخي عليه ستر فقد وجب الصداق والعده فهم ولذلك تجب ايضا العده يعني مرأة لو اختلى بها زوج في وغرفة واحدة وخلوة يمكن مع الوقت يعني ما يكون واحد داخل عليهم مقارف الباب مفتوح كل الناس يرونهم لا هما عندهم عقد شرعي يعني جالسين مع بعض أغلق عليهم الباب هذه تأخذ حكم الدخول يعني شو صفة الصيانة الأعراض يعني هذه تدخل حكم المدخول بيعين طيب فهمتوا الصورة هذه جماعة لأن بعض الناس ممكن ما يستوعبها تمام هذه حكم حكم المدخول بها ما يقول لا والله ما قربت عليها وكذا لا هي القضية لا يجتها نحن نقول أم كان الوضع اسدال الستر نعم خلقوا عليه في الغرفة وكذا فهذا يأخذ حكم الله المسيس يعني فهذه مثلها يعتد ويقول لها الصدق طيب قالوا إن طلقتم هن من قبل أن تمسوهن وقد فاردتم لهن فريضة أي قبل الجماع وقد فرضتم لهم فريضة أي أوجبتم لهم شيئا التزمتم به وهو المهر وضع قال فنصف ما فرضتم فنصف يعني الواجب لها نصف المهر يعني واحد طلق امرأة قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة قال سأعطيك ألف مثلا فهناك تاخذ حال الطلاق وهي لم يدخل بها ولم يختلي بها خلوة يمكن مع الوضع يقول تأخذ نصف المهار يعني خمسمائة فنصف ما فاردت طيب فالواجب عليك نصف ما فاردت طيب قال ربنا إلا أن يعفون يعني النساء وعفوا المرأة تركوا حقها من الصداق قلنا ما أريد إلا إيش أن المطلقات يعني تقول أنا أصفح عنه ولا أريده فهنا عفت عن حقها حق, حق لها أو يعفو الذي بيده عقدش النكاح هذا في ثلاثة أقوال أحده أنه الزوج وهو قوله علي وضح رضي الله عنه وجبير بن وطعم وابن مصيب بن جبير ومجاد وشريه وجابر بن زيد والضحاق محمد كعب القرضي والربيع بن أنس وابن شبرمة والشافئي وأحمد رضي الله عنه في آخره يعني ذاهبوا لأنه يعفوا الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج طيب والثاني أنه الولي الولي المرأة يعني روي عن بن عباس والحسن وعلقمة وطوس والشابي إبراهيم في آخره وثاد أن أبو البكر رواه ابن عباس وزور يصدي في آخره. فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصداق. تمام؟ يعني كيف يعفو الزوج؟ يكمل لها الصداق. يعطيها المهر كامل. يعني يكون العفو زيادة. هي تسحق كم قلنا إذا فرض لها ألف وطلقها قبل الدخول تسحق خمسمية فيقول لأخذي ألف هو يعفون يزيد هذا عن قول أنه الزوج وعلى الثاني عفوا الولي ترك حقها قلنا المرأة إذا أبد وعلى الثالث يكون قوله أن لا يعفون يختص بالثيبات ليس بالأبكار طيب قال ربنا وأن تعفوا أقرب للتقوى قوله قبل ذلك أو يعفو قال زور الأول أصح لأن عقدة النكاة خرجت من يد الولي فصارت بيد الزوج والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان وعفو الولي عفو أما يلا أملك قال ولا تنسوا الفضل بينكم والفضل في هبة الإنسان ما لا نفسي ولا ما لا غيره قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى في قولا أنه خطاب للزوجين جميعا أن تعفوا أقرب للتقوى للرجال والنساء وهذا يدل على أن المقصود بذلك ال� الزوج يعني الذي بيعدي عقدة النكاح والزوج الزوج لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه كما ذكر طيب ولا تنسوا الفضل بينكم والثاني خطاب للزوج وحده قال ولا تنسوا الفضل بينكم خطاب للزوجين قال مجايد هو اتمام الرجل الصداق وترك المرأة شطرها يعني يكون بينهما ماذا؟ تفضل المرأة تعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليه بإكمال المرأة وهو ارشاد للرجال والنساء الى ترك التقصي والمشاهه وحقي وكذا وكذا شوفوا صاحب القران حتى هم في الفراق تكون ماذا لا تنسوا الفضل بينكم المسامحه حتى انه يستغرق كل منه حق صاحبه واضح إن الله بما تعملون بصير اي يرى سبحانه المحسن وهذا يلزم منه ثوابه ويرى المسيء وهذا يلزم منه عقابا ان لم يعفو ففي ترغيب وترهيب احاطه بصره سبحانه بما هو حاصل نكتفي بهذا القدر سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداه والرشاد الحمد لله رب العالمين